<تصفيق> الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الفصل الأخير من المجلد الأول ومنهج سنة ثلاثة فصل بيتكلم عن السحر حقيقته وأنواعه وحكمه الفصل ده سيكون مدار الكلام فيه على هل السحر له حقيقة أم لا الباب الثاني هنتكلم فيه عن أنواعه الباب الثالث هنتكلم فيه عن حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل الباب الرابع أو الجزء الرابع من الفصل دوت هنتكلم فيه عن عقوبته شرعا ووعيدا قال والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذات التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة البحث ده أو الجزء ده من الفصل بيتكلم فيه عن أن للسحر حقيقة واقع له وجود ليس مجرد تخيلات أو شيء لا ينفى ولا يحصر في كونه مجرد تخيل بل له حقيقة وأثر تؤثر في الأبدان وتؤثر في النفوس وقد يمرض الإنسان بسببها ولكن كل هذا, كل هذا بتقدير الله تبارك وتعالى وإذنه الكون الشرعي لأنه لا يحب الله عز وجل لذلك بل حكم على صاحبه في بعض أنواعه بالكفر وبعضه بأنه, بأنه ارتكب محرما ومع ذلك لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى فمعنى أنه حق يعني متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجودا حقيقة لو لم يكن للسحر حقيقة ووجود وتأثير لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدنيوية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمرا وخبرا وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصر لو لم يكن للسحر حقيقة لم تكن كل تلك الأمور موجودة لكن نهى عنه ولا أمر بالاستعاذة وكيفية الاحتياط منه ولا كيفية معالجته ولا عقوبة فاعله في الدنيا والآخرة ولم ومن أدل الأشياء على ذلك أنه كان موجود ومن زمن فرعون وأن فرعون بنفسه حاول مواجهة ومصادمة معجزة موسى عليه السلام بما عنده من السحر فخاب وخسر قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ده كله إثبات للسحر و ربنا تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث اتى فاثبت ان هناك سحر وسحرة وقال الله تبارك تعالى فاذا هي تلقف ما يافكون فكان مع ان للسحر حقيقه وواقع الا ان الحاله التي كانت في مقاومة موسى ومدافعة موسى عليه السلام كانت تخييلا خيل للناس من سحر السحرة أن الحبال تسعى كأنها حيات ولكن قلب الله عز وجل عصى موسى حية حقيقية معجزة لموسى عليه السلام والتهمت تلك الحبال فحينها علم السحرة أن هذا ليس بسحر لأن السحر وان كان يؤثر في البدن وفي النفس وفي القلب وله حقيقه لا يقدر على قلب الاعيان يعني ممكن الساحر يلبس عليك ويخيل اليك ان المنديل انقلب حمامه لكن في حقيقه الامر لا يستطيع قلب الاعيان من صوره الى صوره الا الله تبارك وتعالى فقط لذلك لما السحره راوا عصا موسى انقلبت لحيه حقيقه علموا ان هذا ليس بسحر بل معجزه الهيه فامنوا واضح الصورة فاذا السحر له حقيقه وينكره بعض المبتدعه وانكار السحر بالكليه يقول مفيش حاجه اسمها سحر أصلاً ولا الكلام ده ده مصادمه لكتاب الله وكفر والعز بالله ولكن المبتدعه يقولون سحر ولكنه تخيل فقط يعني مجرد خيالات وليس له قدره على امراض اناس أو او او قتلهم او يعني إيه الوقوع الاضرار بهم وهذا ليس بكلام أهل السنة أهل السنة يقولون أن السحر حقيقة وواقع وأنه يكون بقدر الله تبارك تعالى وإذنه الكون للشرع مع اعتقد أنه لا يستطيع السحر بأي حال من الأحوال قلب الأعيان لا يستطيع إنه يخلق إنسان حمار أو حمار إنسان أو العكس لا هذا ليس في قدرته هذا من قدر الخالق جل في علاه فقط قال حق وله تأثير يعني منهما يمرض ومنهما يقتل ومنهما يأخذ بالعقول والأبصار ومنهما يفرق به بين المرء وزوجه لكن هذا التأثير بقدر الله تبارك وتعالى كما قدره في الكون لا في الشر والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه ولأنه تعالى خالق الخير والشر والسحر من الشر قالت تعالى فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فالآية دي اثبتت ان السحر له حقيقه وبه قد يفرق بين المرء وزوجه وأثبتت ايضا ان هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نفس نفسه تعرض للسحر والسحر مرض من الامراض يصيب اي انسان المؤمن والكافر الصالح والفاسد النبي ودون النبي فمرض من الأمراض لا يقضح في المصبه يعني الإنسان يصاب بالسحر مش معنى أن هذا إنسان بقى بعيد عن ربنا لا لا طبعا من قال الكلام ده النبي بذاته سحر وأصابه بعض الضر بالسحر ولكن كان التأثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الإنساني منه كان يهيأ إليه أنه فعل بعض الأمور ولم يفعلها أصابه بعض الضر ولكن في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة لم تضر لأنها معصومة بعصمة الله عز وجل للوحي بعض الناس نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سحر لأنه تخيل أنه قطح في مقام النبوة لا النبي نبي ليس لأنه قدراته فوق طاقة البشر لا يمرض ولا يموت لا النبي بشر إنسان يمرض ويتعب ويجوع ويشبع ويموت بشر تجري عليه كل الأمور البشرية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدره مرتفع لانه نزل عليه الوحي وانه الواسطه في تبليغ الرساله بين الله عز وجل وبين الناس ده هو ده شرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليس النبي مقدم لانه طاقه خارقه ولا بل من من الحكمه ان يكون الرسول بشر حتى يحسن ويسهل التاسي به لأنه لو كان ملك أو له قدرات خالقة خارقة هنقول لي احنا ما نقدرش نعمل زيه ليه لأنه زينا ده عنده خط خارقة و... لا بل نبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض مرضه ك... ك... كمرض الاثنين منه كان أشد يعني مزيدا في رفع في رفع درجاته صلى الله عليه وسلم فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك وأنه كان يخ... يخيل اليه أنه يفعل الشيء وما فعله وانه جاءه جبريل وميكائيل فرخاه ونزل عليه المعوذتين وانحلت بكل ايه منهما عقدة من العقد التي سحره فيها لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله وان النبي صلى الله عليه وسلم استخرج هذا السحر من بئر وبعد فك يعني السحر طمس يعني بعد فك السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنصي هذه البئر ولم يأمر باستخراج السحر وقال اني لا أريد أن أثور على الناس شرا لا أريد أن يعني, يعني أدفعهم أو ألفت أبصارهم إلى شيء قد يضرهم قال القاضي عياد رحمه الله وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينه أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده وهذا هو الصواب بلا شك قال ابن هبيرة أجمعوا على أن السحر لا حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه لا حقيقة له عنده والنقل لا عن أبا حنيفة فيه نظر فأحنا يعني لم يثبت بطريق سليم أن أبا حنيفة ينكر السحر وإجمع أهل السن على أن السحر حقيقة ويقول صاحب الكتاب قلت قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر يعني أن له حقيقة وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحدث اي أن السحر حقيقة وتأثير دا ثابت بظواهر الآيات والأحدث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالابصار فحقيقة لا مكابرة فيه وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيواني من شكل إلى آخر فليس بمحال نعم ليس بمحال في قدرة الله ولكن هذا ليس في مقدور من الساحر فهذا لا يفعل الساحر ولا يقوى عليه ولا يقدر عليه لا يفعل هذا إلا خالق هو الذي قد يقلب عين إلى عين أخرى أو ينشئ من العدم قال فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم قال وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما اتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روية عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك بعد كده هيبدا يكلمنا عن حكم الساحر وحده حد الساحر القتل وحكمه الكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن السحر ليس كله كفر اكبر كفر اكبر وكفر اصغر من باب المعاصي الكفر المتعلم من هاروف وماروت الكفر المتعلم من الشياطين بمعنى اوضح الكفر المتعلم من الشياطين كله كفر ولا تعلم يطين الإنس السحر إذا كفر بالله لابد أن يقدم أشياء تدل على أنه خلع من إيمانه فساعتها يعلمونه السحر فنحن عندنا السحر نوعين سحر من باب التخيل وخفه اليد ولفت الأنظار إلى شيء وهو يفعل شيء آخر فيدخل في مثلا منديل في مكان ويخرج ب خفة يده وبلطافة وتحت تأثير أضواء وتدخين مثلا طائر من نفس المكان فكأنه حول المنديل إلى طائر هذا هو التخييل وخفة اليد وجزء بالأدوية يعني من باب الـ الـ الـ الـ الـ الإجراءات في المعامل الكيميائية ممكن يتوصل وده مشاهد إلى بعض التركيبات الدوائية اللي بها ممكن تجعل الإنسان يصيبه هستيريا ضحك أو بكاء أو يعني يفعل يقفز ويهبط ويجري ويجلس وينام على الأرض ويفعل أشياء كالمجانين ممكن دواء يخده يعمل مع كذا لحد ما يزيل أثر الدواء خلاص فكل ده من باب إيه من باب خفة اليد والأدوية والتدخين وهذا ليس بكفر أما الكفر في السحر هو المتعلم من الشياطين وفقط ولا يتعلمه ولا يعلمونه إلا إذا كفر ويكون في سحره كفر من التقرب للشياطين والسجود لهم والتمتمات والكلام بكلام فيه تقرب وخضوع للشياطين واستنصار بهم مما كله كفر أو إهانة للمصحف أو غير ذلك من الأمور قال الإمام الشافعي اختلف أهل العلم في حكم السحر هل هو كافر أم لا وقال الإمام الشافعي كلام جميل وهو الراجح قال إذا تعلم الرجل السحر قلنا له صف لنا سحرك اوصف لنا أنت بتسحر إزاي فإن وصف ما يوجب الكفر كفر لو قال حاجه توجب الكفر كالتقرب للكواكب والتقرب للشمس والقمر والتقرب للشياطين وإهانة المصحف وغير ذلك مما هو كفر في الدين كفر وإلا طب لو لو وصف حاجات ما فيهاش تقرب لغير الله ولا انخلاع من الدين ولا كفر وإلا يعني طب لو لو وصف شيء ليس بكفر إن اعتقد إباحته كفر يبقى هو حين لما يصف يبقى يصف حاجة من الاثنين يصف أشياء وخطوات في سبيل سحري فيها كفر يبقى هذا يكفر طب لو وصف وكانت خطواته ليس فيها كفر يبقى هذا ليس بكفر محرم فقط ولكنه إن اعتقد إباحته كفر لأن اعتقاد حل أي معصية من المعاصي كفر والعزو بالله اللي يعتقد أن الكذب حلال يكفر اللي يعتقد أن شرب الخمر حلال يكفر اللي يعتقد أن الزنا حلال يكفر مع, مع أنها هي في ذاتها ليست بكفر يعني فعل الفحشة وشارب الخمر والكذاب والنمام والمغتاب ليس بكافر ولكن إن اعتقد حل هذه المحرمات التي ثبت بالشرع حرمتها لديه يكفر العزيز بالله يبقى قال الإمام الشافعي وهو الراجح إذا تعلم الرجل السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب السحر كفر وإلا أيوة أيوة وإن وإن وإلا إذا وصف يعني ما لا يوجب الكفر إن اعتقد إباحته كفر خل الأسئلة في الأخير عشان إيه نحاول ننهي النهاردة إن شاء الله حده ضربه بالسيف وثبت عن عدد من الصحابة كجندب و حفصة وعمر رضي الله عن الجميع أنواع السحر بعض الأمور السحر تعريفه ممكن نسينا نعرفه في الأول كل ما لطف وخفي سببه يعني الشيء اللي بيحصل وسببه خفي مش عارفين حصل إزاي لذلك يسمى السحر سحرا السحر اللي هو آخر الليل لأنه بيكون أشد أوقات الليل ظلمة ولو ما فيش إنارة في الشوارع فما يحدث في هذه الأوقات لا يتبين نسان كيف حدث من شدة الظلام لذلك سمي السحر اللي هو آخر الليل سحر فالسحر كل ما لطفة وخفي سببه حاجة تحصل يترى حصلت ازاي عشان كده مثلا يجيب يعني نار ويحط فهق دي وتطلع مش محروقة ده الطبيعي ان النار لما يوضع عليها جلد الإسان تحريقها طب ازاي ما حصلش حرق سبب مش فاهمين ومش عارفين حصل ازاي ممكن حيانا ما تكونش نار أصلا مش في حيانا كده تشوف حاجات في البتارين زي الأباجرات والكلام من ده كأن في نار طالع منها كده بس انت مش نار ولا حاجة ده أضواء وحاجات زي كده وممكن تبقى شايف ان في مية نزلة بس هي في الحقيقة مش مية ده حاجة سيليكون مصبوبة زي الشمع كده وشكلها كأنها ما نزل فبعض التخيلات وبعض خداع البصري فكذلك السحر كل ما لطفة وخافية سببه السحر اتكلمنا عنه سحر متعلم من الشياطين وخفة اليد بالأدوية اتكلمنا عنه في بعض الأشياء ألحقوها بالسحر مش لأنها سحر في, حق في حقيقتها ولكن لشتراكها في كونها خفية السبب تمام زي علم النجوم والكهنة وغير ذلك من الأمور هي في ذاتها ليست بسحر ولكنها لكون سببها خفي أتبعت السحر قالوا من أنواعه وشعبه علم النجوم فدري هذا وانتبه العلم النجوم هو الاستدلال بالحركات بحركات الأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية وظن أن لها تأثيرا يعني يقول لك بقى إذا طلع النجم الفلاني يبقى يولد عظيم أو يموت عظيم أو يحصل كوارث أو الأسعار ترخص أو تغلى أو يبقى السنة دي نحس أو السنة دي فهى بركة اختراعات من عند أنفسهم الاستدلال بحركات الأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية يعني الأشياء اللي بتحدث في الأرض فبعض علم النجوم ممكن قد يصل إلى الكفر بأنه يتقرب إلى الكواكب وفي الحقيقة بيتقرب إلى الشياطين شيطان يكلمه ويجسد له أنه الكوكب الفلاني وأن فيه الكوكب الفلاني ده فيه قوة ويقول له لو فعلت الأفعال الفلانية وتعبدت لهذا الكوكب سيعطيك من قوته بعد كده تحط إيدك على التراب يبقى دهب ويتلاقي فلوس تحت مش عارف إيه حاجات زي كده والشيطان يغره ويفعل له بعض هذه الأفعال إلى أن يوقعه في الكفر ده غرض الشيطان النهائي أنه لا يدخل النار وحده فبعزيتكم لا أخوينهم أجمعين، لا خلاص أنا حكم عليه باللعن لن أدخل أن أنا بمفروض، فيكتهد أول حاجة عايز وقف، مش قادر يخليه ابتدع، مش قادر يخليه يرتكب كبائر، مش قادر يخليه يرتكب صغائر، مش قادر يخليه يفعل يعني يتغدى عن فضائل الأعمال، يعمل العمل المفضول ويسيب الأحسن منه، مش قادر يقلب عليه الفسدة. مش عارف يعمل مع اي حاجه خالص خلاص يخلي المفسد ياذي المفسدين اللي يضروا هو عايز منه اي حاجه عايز يضر هذا الايه هذا الانسان الصالح باي شكل من الاشكال وا احيانا يعني الناس ممكن تخلط في النظر في النجوم وحركة الافلاك بيقول لك يعني طب انت بتلغي علم الفلك وكده لا علم الفلك ده قسمين علم التسيير وعلم التأثير يعني دراسة الافلاك والكواكب والنجوم ومعرفة حركتها وتتبعها تتبع جيد لما, لما خلقها الله له الله عز وجل خلق النجوم لتكون رجوما للشياطين وزينة للسماء ويهتدى بها يهتدى بها يعني إيه؟ يعني يعلم بها عدد السنين والحساب مطلع الشهر ومنتهاه ومطلع العام والطرق الاتجاهات صح كده؟ لأنها حاجات ثابته وعلم النجوم علم واسع وعلم الفلك علم واسع فأقدر أعرف الجزر والمد في البحر إمتى أقدر أعرف الشمال من الشرق من الجنوب وأنا في الصحراء ازاي أقدر أعرف اتجاه السليم أقدر أعرف اتجاه القبله بالنظر في حركة إيه؟ النجوم ودراستها دراسة جيدة طيب ده اسمه علم التسيير أعرف سرها وربطها ببعض الأشياء الثابته اللي هي لا تتغير زي اتجاه الإبلة والشمال والجنوب والشرق وغير ذلك وحركة القمر من اكتماله أو أفوله بارتباطه بالمد والجزر وغير ذلك وفصول السنة فدع لا شيء فيها وبين ربط هذه الأشياء بحوادث لا دليل عليها لا دليل عليها يعني إيه سببها مش واضح مش كل إنسان يعني معرفة الشمال والشرق والجنوب بالنجوم مش محتاجة علم كبير أي حد بدراسة بسيطة يقدر يعرفه أي حد يقدر يعرف النجم القطب والنجم الكذا والكذا يقدر يحدد الابله بيه بسهولة مش محتاجة ايه اختراع لكن ايه دلاله بقى ظهور النجم الفلاني على ولاده عظيم أو حدوث كوارث ده بقى علم الغيب هو ده علم التأثير اعتقد أن حركة الأفلاك لها تأثيرات على الأرض بلا دليل وبلا سبب ظاهر واضح؟ فكون نستدل بهبوب بعض الرياح على قدوم احتمال قدوم مطر ده مش حرام لكن لا نستطيع الجزم به عشان كده ده يقولك توقعات الأرصاد الفرصة مهيئة لسقوط أمطار من المحتمل والاحتمالات دي كتير جدا وما بتحصلش وده طبيعي لا يضرهم لا, يدر... لا يقول ان هم ما عندهمش علم ولا تقدر تعمل اكتر من كده تمام فعلم النجوم ال... ال... ال... اذا اخرجت عن ال... كونها علامات يهتدى بها فمن تكلف فيها غير ذلك فقد اضاع حظه ونصيبه كده بدأ يدخل في سكة وفي طريق ممكن يؤدي به إلى خروج من الدين والعزو بالله روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن قتادة الإمام في التفسير وغيره قال رحمه الله إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به بيقول أيضا من أنواع السحر يعني مما يلحق بالسحر زجر الطير والخط بالارض زجر الطير إن هو يعني يجي على الطير كده ويزجره يهيجه ويبقى هو عايز مثلا يسافر أو يتزوج أو يعقد صفقة يزجر الطير يهيجه فإذا ذهب يمينا يستبشر ويمضي في الأمر هذا وإذا ذهب يسارا تشائم وأمسك عن هذا الأمر وكأن الطير يعلم الغيب فهذا أيضاً محرم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وشرك أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد فإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وتعلم الغيب كفر أكبر وإن, وإن ظن أنها سبب أو علامة أو إشارة فهذا شرك أصغر كذلك الخط بالارض بعض الناس اللي بيضرب الودع أو الرمال يجيب رمل كده ويقعد يعمل شويه خطوط ويقول لك بقى إيه أنت كذا وهتعمل كذا ويجاي لك إيه وخلي بالك مش عارف من إيه يدعي علم الغيب وكل هؤلاء يطلق عليهم في الجملة كهان أو عرفين فهذا محرم ومن باب الدعاء علم الغيب والدعاء علم الغيب كفر اكبر او اصغر حسب الاعتقاد او حسب الفعل ان ادعى علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله مفاتيح الغيب الخمسه يكفر العزب الله لانه يساوي نفسه بالله وان اعتقد علم الغيب النسبي اللي هو يعلمه البعض ولا يعلمه الاخرون فهذا كفر دون كفر لانه قد يحمله ويعني يوصله الى الكفر الاكبر موضوع حل السحر طيب احنا قلنا ان السحر ده مرض من الامراض وينبغي ينبغي التعامل معه التعامل الشرعي الانسان لما يمرض امر بالتداوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه والسحر ابتلاء قد يبتلى به بعض الناس ليرى الله عز وجل هل سيصبر ام يجزع و يسلك الطرق غير الشرعية والطرق الشرعية في حل السحر هي الرخية الرخية الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية أما حل السحر بسحر مثله فمحرم ويحرم استعمال السحر ولو في فك السحر محرم لا يجوز وتعلم السحر نفسه محرم تعلم السحر محرم والتعامل مع الشياطين والجن الاصل فيه المنع الا في دعوتهم الى الله تبارك وتعالى لان نعامل اشياء لا نراها ولا نعلم حجم قواها وقد تغرر بالانسان وتحتالوا عليه حتى توقعه في الكفر لاعذ بالله فالتعامل الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم عامله مع الجن ان دعاهم الى الله لم يطلب منهم خيرا ولم يطلب منهم دفع شر لم يطلب منهم الاستعانه بهم على قتال قريش مع أن لهم خدر ممكن يروحوا ويفعلوا لا لم يطلب منهم ذلك النبي صاصر فالأصل في, التع... في, التع... في التعامل مع الجن والشياطين المنع تمام وحل السحر ويسمونه النشرة نوعين حل السحر بسحر مثله يعني أذهب لدجال وسحر عشان يفك سحر واحد تاني وبعض الناس يقول لك طب ما هو يعني إيه ده أنا بانفع بين الناس مش بدو... ده أنا, ب... أنا بعملش سحر ما بعملش حد بس لما يكون حد مسحور أنا بعمل سحر عشان أفقه له حرام لا يجوز ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه خصوصا أن السحر ده إحنا متفقين كفر أكبر أو أصغر حسب الـ حسب الـ الوضع ده النوع الأول حل السحر بسحر المسلم النوع الثاني حله بالأذكار والادعاء والقرآن وهذا هو المشروع فان من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل بننصح الناس الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ان اللي يطلب منه حد يرقيه علشان الناس لا تذهب الى الدجالين والعرافين ولكن مش عايزين حد يتخصص في الباب ده ويبقى هو اسمه راقي شغلته كده غلط تفتح ابواب شر وفتن كبيرة لا يعلمها الا الله بيبدأ يتكسب منها مع انه ممكن ما يبقى هو مش حرام أخذر الأجر على الرخي مش حرام ولكن لما بتبقى بابه بيتفنن فيه بيبدأ يحصل نوع من الجشع يقرأ على عسل ويبيع الكيلو مش عارف بقى ده سيدا مقروع على القرآن وما يمقروع على القرآن مش عارف بقى ديه والرخي بقى ديه وتتحول لتجارة وينسى نفع الناس زائد انه لو شاف الله عز وجل على يديه بعض الحالات ممكن يضر في قلبه ويظن في نفسه ما ليس فيه وباب يتدرج فيه إن علشان يبقى يفضل في نفس المكانة دي ممكن يتوسع لدرجه انه يتعامل مع, مع الجن والشياطين علشان يفضل في نفس المكانة دي ويعطي لنفسه هالة والناس أسهل حاجة عندها المتح يفضل امتحو ده هو ده وإيده بركة وهو اللي عمل وهو اللي ده أنا لفيت وما فيش حد عرف اللي عنده إلا فلان وشوفي على إيد فلان فيبدأ فلان يغتر ويتكبر حتى يهلك والعزه بالله كذلك الاستسهال ورقه الرجال للنساء يقع فيها من البلايا ما الله بها عليم فبنقول اللي يطلب اللي يطلب يطلب منه رقية يرقي ويقول للراقي خلي بالك ان انا سبب هقرا عليك قران مش حاجة مش هعمل حاجه تانية والشافي هو الله تعلق بالله ويرقي ولا يهرب من ذلك لحد الناس ما تلاقيش قدامها سبيل إلا للدجالين والعرفين ولكن بشرطين الشرط الأول لا يرقي جنس الجنس الآخر الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة إلا في يعني ما إيه الأمر ده ما الأصل عدم فتح الباب ده أمر الثاني إن بلاش حد يتخصص ويبقى كلنا كده أي حد يجينا روح, روح له فلان روح له فلان هنهلكه وهو ما ما يرضى يعني لا يترك السبيل والفرصة ان هو يبقى خلاص هو ده اللي بيرقي الناس كل الاخوة كلها ترقي اللي يجيله حد يجيله بابنه وحد يجيله ببنته واحد يجيله وقول له الله انا تعبان شوية يرقيني يضع يده عليه ويقرأ ما تيسر له من القرآن وانتهى الأمر تمام؟ لو الأمر ده توزع مش هيبقى أول حاجة نقطع السبيل على الناس من المزهاب للدجالين العرفين تاني حاجة ما فيش حد هيبقى سيبقى متخصص هو بقى ده بتاع الروخية فيحصل من المفاسد اللي الواقع يشهد بيها كثير جدا من اللي يتخصص في الباب ده بيحصل منه مفاسد كبيرة جدا الامر الثالث لازم يتخط بالشرع بلاش اختراعات بقى طقيق رقية قراءة على الماء الأذكار الأدعية ما نعودش نخترع ونخرق في كتب ونتعمق ونجيب كلام ممكن كلام من كلام أهل اليونان على غيره ويبدأ يقول يعمل حاجات ممكن توصله للوقوع في بدع او منكرات وهو لا يدري قال وحله بالوحي نصا يشرع اما بسحر مثله فيمنعه بكده نكون بفضل الله تبارك وتعالى يعني هنا المجلد الاول من كتاب معارج القبول وده اخر منهج سنة ثلاثة اسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما وفقنا اليه وان ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل يعني نهاية هذا الكتاب هو اخر حظنا من العلم ونسأل الله تعالى ان يحسن نيتنا فيه وان يستعملنا ولا يستبدل بنا ان شاء الله أوصل الجزء اللي باقي من الأسئلة اللي المعهد وهي توصلها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لك تاني كده؟ هم أساسا كانوا كفار حلو كده؟ والكافر لن يتحرج من تعلم السحر من الشياطين، تمام؟ الموقف بقى اللي كان فيه سحرة فرعون مع مع موسى عليه السلام هل كان من الاجتسيح المتعلم الشاطين أم لا الله أعلم هو قيل أنها كانت حبال ملئت زئبق فلما تترك من باب التخيل تمام كده إما أنها عصي ملئت زئبق أو حبال ملئت زئبق فكانت تتلوى كأنها حيات أو أن الشياطين خيلت للناس أن الحبال تسعى وهي على تسعى لا نحن نفصلها كده من بقى سحر التخيل إذا استخدمه في الشياطان إحنا عندنا سحر نوعين تخيل وأدوية وتدخين بلا تعامل مع الشياطين وده كفر دون كفر إن اعتقد إباحته كفر وإلا هو في ذاته فليس بكفر وسحر المتعلم من الشياطين وهو ده الكفر لأنه لن يتعلمه إلا أن يكفر لا لا لا كل ده من باب التخيل لو شفتهم أصلاً إزاي بيعملوا سحر كلهم باب التخيل الاغلب الحاجات اللي تبقى على القنوات بيبقى فيها بيبقى فيها خداع بصر بالكاميرات مش مش مش يعني مثلا يجيب لك حد ماشي على ايه ماشي على الماء حلو كده يجيب لك حمام سباحة وواحد هيعد عليه بالعرض كده ماشي فوق ومن تحت فيه ناس بتدعووم عشان يقول لك ده ميه فعلا حقيقه والتصوير من زاوية معينه وفي الحقيقه ده لوح, لوح إزاز هو ماشي عليه لوح إزاز بحد معين والتصوير من اتجاه معين ما بيبانش الايه آه طبعًا آه وهناك سحر متعلم من الشياطين آه وحصل بعض المشاهير السحرة أخفى حاجات كبيرة أشياء زي زي كذا ووارد جدا أن يكون يعني متعلم ده من ال... باستخدام الشياطين والشياطين هي عمت على الناس الرؤية تمام هو يريد أن يكون أيضا خداع بصري باستخدام البرامج التلفزيونية وال والتصوير وغير ذلك آه. بيلغي لا الاولى المنع فلا يستعان بالجن حتى ولو كان مسلما في شيء من الامور الدنيوية آه. سدل للزريعة لانه اصلا انا ايش دراني إن هو أصلا مسلم ممكن يبقى فاسق أو, أو كافر وبيخدعني زائد إن هو هيصل للجن إزاي بيبقى في النهاية قرأ على حد وكان عليه جن فأخرجه وبعد كده بالقام مع ده أقل درجات الجن اللي بيأزل إنسان الفسق هو أصلا لو مؤمن ما كانش أزق بنا هذا أقل درجاته الفسق وطبعا ممكن يكون كفر ففاسق ممكن يذهب بيسول أنا بقى دنا فلان ومن علا الفلانية هجيب لك كلها وحاج على أدائك وإحنا كل هذا من باب يعني إيه الاستدراج ال السحر اللي هو زي ما قلنا قد يستخدم فيه الشياطين أو يستخدم في أدوية وتدخين وتخيلات وال وال والعين الحسد يعني إصابة الحاسد غيره بعينه. النفس إذا يعني أضرت الشر لحد ل ولم تبرك لم لم تدخل اللهم بارك ما شاء الله لا لقواته إلا بالله على الشيء الجميل الذي رآته هذا في حد ذاته قد يصاب هذا الشيء بضرر وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى لذلك أمرنا الله عز وجل أن يعني هلا اذا رايت ما يعجبك بركت ما احنا قلنا هو مجرد من انت لا تبرك قد تصيب الشيء اللي رايته بعينك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا اذا رايت ما يعجبك بركت هو عامر بن ربيعه كان يقصد إذا صح لا بس وراء ما يعجبه ولم يبرك ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ فاصابه بعينه لكن لو قال ما شاء الله لا قوه الا اللهم بارك لن طفعت هذه الجزوه من النفس ولم يصب الايه الانسان بضر الايه اه اه, آه, آه بي يقال ان هذا من باب تكثير البزاق الانسان ممكن ورد انه يقرا ويبصق على الايه على ال والنفس ده اللي هو خروج رزاز خفيف مع النفس والتفل ورد إنه في اللدغ وكده قد يقرأ فاللعاب المختلط بالقراءة يبسخها على المكان اللي فيه الم فقيل أن هذا من باب تكثير اللي البزاق إنه لما يقرأ والنفس اللي هو فيه رزاز ده يخالط الماء هو بيقرب جدا من الماء لدرجة إن الهواء اللي بيخرج من, من بـ بـ بـ بنطق الحروف يلامس الماء وبقد يلامس الشفاتي وغير ذلك من باب تكثيره الاستعمال في الارتسال أو, أو الشرب أو غير ذلك تمام السبعين ألف اللي هم من صفاتهم أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقي لا يطلبون الرقي يعني ما يروحش لحد يقول له رئيني لكن يرقى بغير سبب طلب النبي صلى الله عليه وسلم رقى بغير طلب ورقى بغير طلب بل هذا من الإحسان بل لا تجعل الإنسان يحوج أن يطلب, أن يطلب منك لما تروح تزور حد وده كانت من السنن النبوية ويبقى مريض ضع يدك عليه وارقيه لا تنتظر حتى يطلب منك وإن طلب منك ارقيه ولكن طلب الرقية خلاف الأولى ليس بمحرم وليس بمكروه خلاف الأولى لأنه ينزل الإنسان درجة عن درجة التوكل التفات القلب لغير الله تبرك تعالى فلا يكون من المؤهلين لأن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون للجنب غير حسنون والعزاب ولكن طلبها ليس بمحرك <تصفيق> الاسترقاء الاسترقاء يعني ما هو ينافي كمال التوكل عشان كده بيخرج من السبعين ألف هو أصلاً العله الجامعة للسبعين ألف أنهم كمال التوكل لا يسترخون ولا يكترون عربين لكمال توكلهم فيجنا في تمام التوكل لكن ليس بمحرم ولا بمكروه خلاف الاولى فقط حل السحر بسحر مثله محرم حرام لا يجوز محرم حرام عليه قافل إذا سحره الطريقة اللي بيعملها عشان يفك السحر فيها شيء متعلم من الشياطين أو شيء كفري هيكفر وإلا لا مش هتفرق أصلا في الآخر الخطوات فيها كفر في الآخر الخطوات فيها كفر فيها سجود لغير الله فيها زبح لغير الله ورميه في أماكن معينة فيها إهانة للمصحف فيها أي إنسان يطلب من إنسان شيء من بدنه أو من ثيابه ليفك سحره هذا ساحر الأمر ده منتشر جدا فعلا في الأرياف والأماكن الشعبية هذا ساحر لكن مفضل لا قال عن زمان كتير آه طبعا في, في, في صح فعلا في أكثر الزواج دايما يقول لك يعملون حاجات عشان الربط والكلام ده كل هذا سحر واحنا وان كان السحر اللي هو بالشكل القديم قل لكن بدات تظهر له اشكال جديده المعالج الروحاني ومحافظات كتير جدا ممكن ومدن راقيه اسكندريه وقاهرة تلاقي ارقام على الجدران على الجدران كده المعالج الروحاني ورقم تليفون وتكلمه في التليفون يقول لك امك اسمها كذا وابوك اسمه كذا وهذا بيتعامل مع الجن ده شكله متضايق منه بقفة بيطلع <تصفيق> <سؤال> ايه ايه اللي هو في يعني ايه علاج روحان هي ورد قصة ورد ورد وردت في حكايات بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولكن الخلاصة أن كان هناك ملكان يعلمان الناس السحر بإذن الله هل بإذن الله فقط أم أنهم يعني عصوا فنزلوا إلى الأرض بغض النظر عن صحة الرواية هذا هو الحادث كان يعلمان الناس السحر بإذن الله ابتلاء للبشر الله الله عز وجل ابتلا البشر بوجود هؤلاء وما يعلمان حتى يقول إنما فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فإذا السحر المتعلم من هروف ومروت أو من الشياطين و يعني وهذا ده منشئ السحر المتعلم من الشياطين كفر والعزه بالله طبعا كل اللي بيعالج السحر بسحر مثله الأصل أنه انه يتعامل مع الشياطين والجن يطلب منهم ويسالهم و... لا موجود في كل حته لا موجود بس هما هناك بيعملوا لا لا مس الشيطان للإنس موجود في كل أمكان سواء دول غربية أو دول إسلامية ولكن هو هناك ما بيعملوش أنه هو بقى عليه روح شريرة يا إما بيعملوه هو عليه روح شريرة ويروح الكنيسة ويخرق عليه أو بيقولك ده مريض نفسه وخلاص على كده لا لا لا مس الشيطان للإنسان ده ثابت بالقران والسنه ولا ونفي جهل وقد يصل الى الكفر اعوذ بالله ولكن الكثير من الحالات التي يتصور انها ممسوسه هي حالات نفسيه طبعا بس كل هذا لا لا لا يحمل إنسان من السحر ان قدر الله كان هو في حد هيقول اذكار أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سحر مرض من الامراض زي الصداع زي امراض كل الامراض اللي بتصيب البدن قد يصاب الانسان بابتلاء واختبار ليرا الله عز وجل هل يستقيم ام لا في الايه تمام ايه دي ده ده ده جزاكم الله خير السلام عليكم